Jalalah kita menghafal hadis lagi. Hmm. Sambil menunggu sebagian ikhwah yang mungkin akan datang, kita menghafal hadis semacam kemarin. <tuh> Ani bin Umar radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني جمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة رواه مسلم ابن عمر نبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا قلت اللهم اغفر لن وارحمن واهدن وعافنن وارزقن جمع الله لك خير الدنيا والآخرة أو خير الدنيا والآخرة رواه مسلم ابن عمر رضي الله عنهم صحابين روا أحاديث كثيرة روا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين الأول أبو بكر الثاني عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل دعاء علم رجلا دعاءا فقال له قل اللهم اغفر لي طلب المغفرة من الذنوب والمعاصي والأخطاء وارحمني اي اشفق علي وا ارحمني برحمتك في الجنه واصرف عني العذاب وارحمني وهدين وهدين اي طلب الهدايه الى العمل بالكتاب والسنة وإلى تحصي وإلى معرفة المعاصي وترك المعاصي لمعرفة المعاصي وترك المعاصي والبدع فالمؤمنون يطلبون الهداية من الله فالمؤمنون يطلبون الهداية من الله اهدنا الصراط المستقيم نطلبها في كل صلاة في كل ركعة في كل صلاة نطلبها في كل ركعة في كل صلاة عند قراءة الفاتحة عند قراءة الفاتحة وعافن أي عافن من البلايا والكتن والأمراض والشرور والمصائب في الدنيا والآخرة والمصائب في الدنيا والآخرة وارزقن وارزقن اي اجعل لي رزقا كافيا اجعل لي رزقا كافيا لا احتاج معه الى الغير واحصل عليه بسهولة فلا يضيع وقت في تحصيل رزق فلا يضيع وقت في تحصيل رزق ويكون حلالا ويكون رزقا حلالا لا حراما هذا دعاء صغير وسهل هذا دعاء صغير وسهل لكنهم يجمع للعبد بين خير الدنيا وخير الآخرة المنفرة، ففيه طلب، ففيه طلب المنفرة والرحمة. والهداية والعافية والرزق من الله تعالى رواه مسلم الإمام مسلم كتابه أصح كتاب كتابهم أصح كتاب بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري، وهو في الأحاديث الصحيحة، والإمام مسلم ليس من العرب، هو من العجم، وبلدهم تقع في شمال إيران. حاليا في شمال إيران حاليا تسمى نيسابور فوفقه الله تعالى لجمع الأحاديث الصحيحة فوفقه الله تعالى لجمع الأحاديث الصحيحة يا أستاذ هم كثير لكن سهلت. إذا أم الصلاة فراطيك الله اللهم ارحمني واهدني الحديث ارحمني اللهم نذكر نذكر نقدم التايه اللهم اكرمني وارزقني واهدني هدي ارحمني واهدني واني وافني وافني Dan nah, di sini saya memberikan faidah suatu hadis semacam kemarin kita berusaha untuk menghafal hadis tersebut. Itu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi saw. Dari Nabi saw. Anhwa qala dirajul, bahawa beliau mengatakan kepada seseorang. اه ها كذلك انه قال الرسول قول قول اذا قلت اذا قلت اذا قلت الله اكبر الله جمع الله لك ايدك اذا قلت الله اكبر الحمد لله رب جمع الله لك اتجمع الله لك فقط جمع الله لك خير الدنيا والاخره تمام شاء ربنا فقط جمع الله لك mereka hmm. mengatakan Kepada seseorang Apabila kamu Mengucapkan Allahumma Ya Allah ampunilah aku Warhamni Dan berikan padaku kasih sayangmu Wahdini Dan Berikan kepadaku hidayah Wa'afini Berikan pula padaku Kesehatan atau keselamatan warzukni dan juga berikan padaku rizki maka fakat jamalahu lahu maka Allah subhanahu taala telah mengumpulkan untuknya khairai, khairat dunia Wal akhirat kebaikan dunia dan akhirat hadis riwayat muslim ya. insyaallah nanti kita Ulang kembali hadisnya, diulang oleh Syekh supaya ditulis. Tapi sebelum itu kita insyaAllah akan sedikit terangkan, sedikit syarah makna hadis tersebut. Yang pertama, sahabat yang membawa hadis tersebut adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Beliau adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ayahnya adalah Umar bin al anhu khalifah yang kedua yakni setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajamain Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan pada seseorang sebuah doa Allahummaghfirli Doa tersebut uh, pertama Allahumma ya Allah ighfirli Berikan padaku ampunanmu Atau ampunilah aku Ya'ni memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ampunan dari dosa-dosa Dan mausiat dan kesalahan-kesalahan Warhamni Dan berikan padaku Kasih sayangmu Atau kasihilah aku Ya'ni Masukkan aku ke dalam Rahmatmu Sehingga terliputi oleh kasih sayangMu di surga kelak dan uh, selamatkan aku dari siksaan, yani, iaitu dengan mendapat rahmat Allah Subhanahuwataala, artinya juga selamat dari azab siksaan Allah Subhanahuwataala. Wahdini berikan padaku hidayah. Berikan padaku petunjuk. Ini adalah permohonan hidayah agar dapat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan juga mengetahui maasiat maasiat dengan tujuan meninggalkan maasiat maasiat dan bid'ah-bid'ah Kau mukminin senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa taala hidayah. Dengan membaca hidin al-sir atau kepadanya hidayah di setiap rokaat, di setiap solat, yani terutama pada bacaan al-fatiha. Wa alfi berikan keselamatan padaku, yani keselamatan dari berbagai macam kudaan dan ujian dan bencana-bencana. Uh, Demikian pula. Selamat dari penyakit-penyakit dan keburukan-keburukan, musibah-musibah di dunia dan di akhirat. Warzuk ni berikan padaku rezki, yani berikan padaku rezki yang cukup sehingga aku tidak memerlukan orang lain, tak bergantung dengan orang lain, dan agar aku mendapatkan rezki dengan mudah sehingga waktuku tidak terbuang. Dengan dalam rangka mencari rezeki, rezeki itu pun yang halal, bukan rezeki yang haram. Nah, ini merupakan sebuah doa yang pendek, yang mudah, akan tetapi mengumpulkan makna yang besar, segala kebaikan dunia dan akhirat. Dengan kita memohon ampunan kepada Allah, rahmatnya dan hidayahnya. Demikian pula memohon afiat keselamatan dan rizki ini kita sudah mendapatkan segala sesuatunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Muslim yang menulis kitab Sahih Muslim yang kitab tersebut merupakan kitab yang paling sahih setelah Al Quran dan Sahih Al Bukhari. Kitab ini beliau tulis dalam Uh, pasal hadis-hadis yang sahih dan Imam Muslim dia bukan orang Arab, bahkan dia orang Ajam, negerinya terletak bila sekarang terletak di iaitu dekat Iran di sana. Yeah. Naisabur, daerah Naisabur, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan padanya taufiq sehingga beliau dapat mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. نحفظ الحديث نكتبه نحفظه نقرأه ثلاث مرات ثم نحفظه إلى العصر ابتدأنا في الحديث ابتدأنا في الحديث طلاب قليل قلنا نبدأ بالحديث فذكرنا حديثا وشرحناه الآن نمليه من أجل الحفظ من أجل الحفظ هو سهل الحديث سهل سهل لكنه عظيم يجمع خير الدنيا والآخرة عن ابن عمر نكتب أنا الذي يحفظ اللي يحب يحفظ معي عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال لرجل إذا قلت قال لرجل إذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع الله لك فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة فواه مسلم عيده ثانية وثالثة مرة ثانية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا قلت اللهم اغفر لن وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع الله لك، فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة. رواه مسلم. يعني بحصول المغفرة من الله والرحمة منه بأن يدخلنا الجنة ويبعدنا من النار والهداية يهدينا إلى طر إلى صراط المستقيم طريق الحق العمل بالكتاب والسنة. والعافية عافينا من المصائب والمحن والبلايا ويرزقنا يعطينا الرزق الحلال السهل إذا استجاب الله حصل العبد على خير الدنيا والآخرة كسب الفضل في الدنيا والآخرة رواه مسلم المرة الثالثة والأخيرة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا إذا قلت اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع الله لك فقد جمع الله لك بين خير, خير الدنيا بين خير الدنيا والآخرة رواه مسلم. فقط بالفقط إن شاء الله تحفظوا حفظ, حفظ. لأجل ااا حفظ يسمى إن شاء الله عصر أصل حفظوا إن شاء الله حفظ أيضا دعاء دعاء أنتم دعاء صلاة دعاء لي الدعاء هذا Hai. Ya ada yani ya ya ini adalah doa agung, doa agung. Hafazu Allah. Ya Tuan Raja, kumulum. Ini adalah doa, iaitu agung. Kuli Syekh, hafazu Allah, agar engkau tidak berada di dalamnya dengan banyak. Semoga Allah menjadikan kita berjaya dalam beribadat. Alhamdulillah. Syekh Yahya tentang hadis, suatu hadis yang azim, yang besar yang sepatutnya kita mementingkan dan perbanyakkan doa di ketika di sisi-sisi ke, uh, waktu solat. Hari ini akan uh, apa ni? Allah akan beri keampunan, uh, menghapuskan dosa-dosa kita dan itu dan saya menekankan sekali lagi dihafal dan dibanyakkan. Dan ini satu doa yang ah uh, satu yang amat besar. Jadi yang tadi telah dijelaskan ni, eh? doa tadi tu eh? Jadi harap tadi apa ni nanti akan didengarkan pada asal Terima kasih.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 أني ساكن تيمسلاس. هذا هو مشي. ما أدري ما أدري. لا يبلغ. مش مهم. أنا اعتذر كذلهم. أنا رأيت أمس كل رجال خرج خال عوام. كانوا لو جلسنا علاقة بالمقرب. نأخذ تسع. يكون قليل. أنا أرفع صوتي أنا أرفع. آه آه آه. أستاذ كمر يرفع. فهذا مهم. المغرب مهم. نعم. وقت طيب ونشاط لذا ممكن نعتذر عليه السلام. طيب. هذا هنا الشيء. كل شيء هناك. حتى كنا أتسمع. يرفع السلام. هم يقربون. أستاذ يرفع السلام. إن شاء الله. هكذا أحسن. نعم. سيئ. سيئ. نعم. نعم. نعم. ممكن نعبد بس ذلك الطمر معهم. Dari mana? Dasar. Adakah? Alam karija. Adakah? Tetulah ader orang beristu. Ader orang beristu. Ah, adakah ader ader di sana يعني تكلم هذا يتكلم الظاهرة على الشيخ عمد عبد الله الوهادي. يعني هو أخك الوهادية هو الذي أبى الوهاد عبد الرحمن الرستم. ال محمد أبى الوهاد. هذا يعني هذا هذا المفطرة ذي حق الترجم. يعني هو يعرفني الذي صحيح الذي لقى حيتنا أخك كتائب هذا هو عبد الرحمن الرستم. نبيناهو تفسير إنسانا بين محمد والوهب والذي كتلة وكتلة الهاشني أنا قرأت يعني تمام لك. لكن هذا شوية هذا من طلاب ابن باد طلاب شيخ ابن باد نعم الذي الذي كتبناه أيه والرسوم أيه ليس البضية البضية هو السؤال هذا هو في غياري يخطي أني أقرأ أولا أقالب أنا أقرأ أنا حتى أفتح أقرأ أولا أقرأ أولا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 فان فكر ان شاء الله في ضوء العاصفه واليوم المدرسه نروح هذه المهمه ايوه طبعا هذا باليوم كان بنعمل لهم قريه عاصمهنا النسيله حتى لا يملوا